الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجه على الزلومات والنور ثم الذين كفروا بربهم يدنون والذي خلقكم من طين ثم قضاء أَجَلٌ وَأَجَلٌ ثم عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ شِرْدَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِنْ آيات مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ كانوا عنها عَنْهَا مُعْرِضُونَ فَقَ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 ولا من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يوم إذن فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإي أمسسك الله بذر فلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وإيَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيلُ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 على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهم وللدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوثوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله و... لقد جاءك من نبي مرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقان في الأرض أو سلما أو سلما في السماء فتأتيهم بأية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكون الن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتا يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن نكسرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائد يطير بجناحيه إلا أمم أمثالهم ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى رب بهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أراي تقومن أتاقوم عذاب الله أو تدقم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسو ما تشرفون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبساتين والزراء لعلهم يتزرعون فلولا اذ جاءهم بأسنا تزرعوا ولكن قست قلوبهم وذين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أواب كل شيء حتى إذا فرعوا بما أوتوا حتى إذا فرعوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب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 أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض أنظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوزون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوزوا في هديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر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 بها هؤلاء، فإن يكفر بها هؤلاء، فقد وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُلَاءِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ دَاهُمُ قُتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَاهُ إِنَّهُ إلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ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 أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاباً هونا بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم أن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم ورازه لكم وما نرى معكم وما نرى معكم شفاعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما ترجمة <تصفيق> نانسي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 وهو الذي أنزل من السماء ماء خرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من عنب والزيتون والرمان مشتبههم وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك من لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقون له بنين وبناتٍ بغير علم سُبْحَانه وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ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 وليردوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتأمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل وهو السميع العليم وإن تثير أكثر من في الأرض يظلك عن سبيل الله إن إلا الظن وإنهم إلا يخلصون إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَّامُ مُيْصِرٍ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُونُوا مِنَ مَذْكَرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا أَحَلَّ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا بأهوائهم بغير إن بِأَهْوَائِهِمْ هو عِلْمٍ إِنَّ 14 وذرو ظاهر الاسم وباطنه وذرو ظاهر الاسم وباطنه إن الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه نفيس وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم إن طعثموهم إنكم لمشركون أو من كان مثال فأخدناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في ظلمات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 إنما توعدون لات وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعمدوا على مكانتكم إني عمل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون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 And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 ثانيات من الضان اثنين ومن المعز اثنين قل اعذكرين هل رمام الانثيين عليه ارحام الانثيين نبهوني بعلم كنتم صادقين ومن الابن اثنين ومن المقر اثنين قل اعذكرين هل رمام الانثيين عليه ارحام الانثيين ام كنتم الله فمن أظلم على الله كذب اللي الناس بغير علم إن الله لا يهد القوم الظالمين قل لا أجد في ما أوحي إلي مخرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مصفوحا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق إلا لغير الله به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 وما طعا ولا تتل الننفسسل التي حرلَ الله إلاا بالحّ ذكم م الصكُم بيلعَكم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصواكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصواكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي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 وَمَا إِنَّهُ لَغَفُورٌ